بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. عليهما رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وسَنَّ بسنته إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملا ما هي حقيقة هذه الحياة وما هي حقيقة هذا الموت وهل هناك شيء بعد ذلك والنبدأ الحديث في أمر عظيم في أمر الروح ما هي هذه الروح اراد اليهود ان يختبر النبي صلى الله عليه وسلم فارسلوا مع مشركي قريش ثلاثة اسئلة عن شباب كانوا في زمان تحيط ما شأنهم فنزلت في شأنهم قصة اهل الكهف وعن ملك جاب الارض ما امره فنزلت في شأنه قصة بالقرنين أما السؤال الثالث ما هي الروح وكانوا ينتظرون أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة الثلاة سؤال الأول أمره معروف عندهم والثاني أمره معروف عندهم والثالث أمر الروح لا يعرفها أحد فكانوا ينتظرون أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الروح فيقولون هو كذاب لا يعرف أمر الروح إلا الله فإن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن الكريم وفصل لهم في قصة أهل الكهف وفصل لهم في قصة ذي القرنين ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أمرها عجيب لا يعلمها إلا الله عز وجل وتحدث العلماء في أمر الروح وفي تفسير هذه الآية فعدد من العلماء فسر الروح في هذه الآية وهو قول معروف مشهور عند السلف أن الروح المقصود في هذه الآية هو جبريل عليه السلام ويستشهدون على ذلك بالآيات الأخرى التي تشير إلى تسمية جبريل بالروح كقوله تعالى يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من هذا الروح؟ جبريل عليه السلام وقول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه وفي الآية تنزل الملائكة والروح فيها وفي الآية الأخرى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا كل هذه الآيات تتكلم عن جبريل عليه السلام هذا قول عند العلماء لكن قول آخر أيضا عند علماء السنة والجماعة عند علماء السلف كذلك أن المراد بالروح هنا هي روح الآدمي روح الإنسان وهو قول جمع من العلماء الكرام رضي الله عنهم ورحمهم الله ويعرف الامام الجليل ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم الروح هذا الامر العجيب الذي نسميه الروح بقوله الروح جسم مخالف بالماهية بحقيقته يخالف لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الاعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الآضاء صالحة لقبول الآثار القائدة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الآضاء إذا الجسم قابل لقبول هذا الجسم النوراني تشابك معه وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة الجسم ليس فيه حس وليس فيه حركة وليس فيه إرادة إلا بوجود الروح فيه وإذا فسدت هذه الأعضاء إذا فسد الجسد بسبب استيلاء الأخلاق الغليظة عليها الأمراض الحوادث وخرجت عن قبول تلك الآثار ما عاد الجسم صالح لقبول آثار الروح صارت الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح ويقول الإمام الجليل المتيمنية رحمه الله في مجموع فتاويه: الإنسان عبارة عن البدن والروح معا بل هو بالروح أخص منه بالبدن الروح هي التي تجعل الإنسان إنسانا وإنما البدن مطية للروح كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه إنما بدني مطيتي فإن رفقت بها بلغتني وإن لم أرفق بها لم تبلغني ويستمر الإمام ابن تيمية في حديثه فيقول لا تزال الخصومة يوم القيامة بين القلب حتى تختصم الروح والبدن فتقول الروح للبدن انت عملت السيئات فيقول البدن للروح انت امرتني فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول انما مثلكما المثل للروح والبدن كمثل مقعد واعمى انسان مقعد وانسان اعمى دخل بستانا فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا. المقعد يرى الثمار لكنه لا يستطيع ان يمشي اليها فقال للاعمى اني ارى ثمرا ولكني لا استطيع النهوض اليه وقال الاعمى ولكني استطيع النهوض اليه ولكني لا اراه فقال المقعد تعال فحملني حتى اقفه فحمله فجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء سيقطع الثمار قال الملك فعلى أيهما العقوبة قال عليهما جميعا اشترك في هذه الجريمة اخذ الثمار بدون اذن فقال الملك فكذلك انتما ومن هنا نفهم ان الانسان جسد وروح وان الجسد والروح كلاهما مشترك في إدارة امر الانسان وعليهما تقع العقوبة وليس على احدهما كما قال بعض الناس هذه الروح تنفصل عن الجسد بانواع من الانفصالات وليس بنوع واحد فاول انفصال رئيسي لها هو انفصالها عند الموت وتسمى القيامة الصغرى فكل من مات قد قامت قيامته وحان حينه في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الاعراض يأتون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فكان ينظر الى اصغرهم اصغر واحد فيهم سنا نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ان يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال ابن كثير المراد انخرام قرنهم يعني انتحاء من عاش في ذلك الوقت هذا قيامتهم قيامة كل انسان موته ودخولهم في عالم الآخرة فان كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة وبعض الناس يقول من مات فقد قامت قيامته وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح هذا قول ابن كثير في تسرير هذا الحديث هناك وفاة كبرى وهي الموت والتي تسمى القيامة الصغرى وهناك وفاة صغرى تنفصل فيها الروح عن البدن بانتصال من نوع آخر تبقى معلقة بالبدن لكنها أيضا منفصلة عنه معلقة به تعلق خفيف تبقيه حيا لكن لا تعطيه كامل الإرادة التي هي للإنسان المستيقظ ألا وهي وفاة النوم هو نوع من أنواع الوفاة والقيام من النوم بعث ونشور ولذلك جاء في الحديث في دعاء المستيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور يقول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النوم تقبض ارواح العباد لكن ليس قبضا كاملا وانما قبضا من نوع خاص ثم يقرر الله عز وجل ان هذا القبض يتحول الى قبض كامل فيموت الانسان وفاة كاملة في نومه او ترجع اليه الروح فيعود حيا وقد ورد ذلك في كتاب الله رب العالمين الله يتوفى انفسه حين موتها هذه الوفاة الكاملة الوفاة الكبرى والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها ايضا في منامها هذه الوفاة الصغرى فيمسك التي قضى عليها الموت فثناء النوم قد يموت الانسان فيتحول هذه الوفاة الصغرى تتحول الى وفاة كبرى عندما يأمر الله عز وجل بامساك هذه الروح فيمسك التي قضى يعني حكم الله عليها بالموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الأخرى التي لم يقضي عليها الموت تعود إلى جسد من جديد ويبقى حيا إلى أن يأتي أجل الإنسان ذكر الموت شديد وثقيل على النفس والإنسان لا يحب هذا الذكر لأنه يحب أن يعيش في الأمل وجاءت الآيات والأحاديث تحثنا على ذكر الموت وعلى قصر الأمل وعلى عدم التعلق بالأمل الطويل لأنه يشغل الإنسان عن الاستعداد للآخرة يقول الله عز وجل كل نفس بائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذخزح عن النار وأدخل الجنة فقد فارس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول عز من قائل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أخفى الله عز وجل علم الأجل الموت عننا لا ندري متى نموت ولا ندري أين نموت حتى نستعد لأن الإنسان إذا عرف متى وأين ما يستعد يستعد قبل هباء فقط لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها حتى يجعلنا نستعد في كل لحظة من لحظات حياتنا ما تدري أتعيش إلى الغد ما تدري أدي أبلغ بيتك اليوم أطار الله في أعماركم بالصالحات ما تدري ومن هنا وجب على الإنسان أن يستعد لأنه يجهل أمر الأجل لكنه يعلم أنه أمر محتوم لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر محسوب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يقعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ليست خسارة المال ليست خسارة درجات الامتحان ليست خسارة المناصب الخسارة الحقيقية أن تشغلك الدنيا وتلهك أموالك وأولادك عن ذكر الله عز وجل والاستعداد للقائك وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولي الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون مهما تمنى الإنسان أن يعود إذا حان الأجل وجاءت المنية فلا عودة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الموت حق على كل مخلوق كل إنسان وكل مخلوق يموت إلا الله سبحانه الخالق لا يموت كل شيء هالك إلا وجهك له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت ميت وإنهم ميتون ليس أكرم عند الله في خلقه من محمد صلى الله عليه وسلم وقد حكم الله عليه بالموت مهما حاول الإنسان أن يغفل أن يؤجل التفكير في هذه المسألة فليتذكر أنه ليس أكرم على الله من سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أتأممت فهموا الخالد لن نخلد يا إخواني يا خواتي لن نخلد سيأتينا الموت يوما ما لن نخلد وسبحان الله رغم أننا نعرف أننا نموت. إلا أننا نتغافل عن هذه الحقيقة الحاسمة الأمر الواضح البين الذي لا شك فيه الكل يموت الإنس يموتون والجن يموتون في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموت كل انسان حدد الله تعالى له وقتا ومكانا لموته مهما حاول الانسان ان يغير هذه الحقيقة لا يستطيع امر مكتوب مسجل محسوم لا يغيره احد وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا امر مكتوب وأدل محسوب والمكان كذلك مكتوب أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون مهما حاول الإنسان أن يفر من الموت مهما بذل من جهد واحتياطات فسيأتيه الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وجاء حديث جميل يرويه الإمام مسلم في قصة عجيبة لامرأة صالحة من خيرة نساء المؤمنين هي أم حبيبة بنت أبي سفيان. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن ابيها اجمعين فمعها النبي صلى الله عليه وسلم يوما تدعو وتقول اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبابي ابي سفيان وبأخي معاوية امتعني بهم يعني خليهم يعيشوا فترة طويلة لا يموتوا بسرعة اذا اردت ان تدعو الانسان بالبقاء قل اللهم امتعنا به يعني اجعل حياته معنا هذه المتعة في بقائه معنا تطول سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو بهذا الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيء قبل أجله ولن يؤخر الله شيئا بعد اجل ولو كنت سألت الله ان يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا وافضل وبالتالي مهما دعوت الانسان ان يطول عمره مسألة محسومة ومحسومة لن يتغير شيء امره عند الله عز وجل خمس علمها عند الله عز وجل يروي البخاري في صحيحه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 وعلم الأجل وأين يموت الإنسان لا يعلمها إلا الله وروى الإمام أحمد والترمذي في صحيح ما إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة يجعل حاجة في ذلك المكان يذهب إليها ليموت هناك قبض الروح يبدأ بالاحتضار هذا الاحتضار إلى حان الأجل إذا جاء الوقت قبضت الروح وليس للانسان الحيلة ولا يستطيع ان يفعل شيئا مقهور مجهور من قبل القهار سبحانه يقول عز من قائد وهو القاهر فوق عباد ويرسل عليكم حفظه هناك ملائكة تحفظنا من الامراض من الحوادث تحفظنا حتى اذا جاحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرقون كيف تقبض روح الانسان جاءت احاديث كثيرة تصف هذا الامر وتصف ما يحدث بعد ذلك وتصف ما يحدث في القبر تصف ما يحدث عند صعود الروح الى السماء احاديث كثيرة متنوعة جمعها الشيخ الجليل ناصر الدين الالباني حافظه الله ونفع بعلمه وجزاه عنا خيرا جمعها من مصادرها المختلفة ورواها لنا من هذه المصادر الصحيحة ألغى الضعيف وصحها الصحيح وقدمها لنا بصورة ميسرة ولنأخذ هذا الحديث الطويل الذي يرويه الإمام ناطر الدين في صحيح الجامع الصغير وفي غيره وفي كتاب الجنائز نأخذه على أجداء ولنبدأ بالجزء الأول المتعلق بالاحتضار عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كانت انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة يعني خلص انتهت حياته انتهت الدنيا والآن جاء وقت وفاته أقبل على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان الجنة وحنوط الحنوط ما يخلط من الطيب بالاكفان اللي يوضع على الثوب الكفن من الطيب يسمى الحنوط وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد بصره ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوها هكذا الامر بخروج الروح للمؤمن امر الموت على المؤمن أخو بكثير مما يتخيل الناس الامر الشديد هو موت الكافر والظالم اما المؤمن فهكذا تخرج روحه اخرجي الى مغفرة من الله ورضوها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في الثقاء شون القطرة تنزل من الإناء في خروجها شدة لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يبسطها لنا فيأخذها هذا شأن خروج روح المؤمن أما الكاثر فيصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم خروج روحه بطريقة أخرى وإن العبد الكاثر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الآخرة واقبال من الدنيا يعني ما زالت روحه متعلقة بالدنيا ولا يريد ان يقبل على الاخرة نزل اليه ملائكة من السماء غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح مثل نتيج الشعر الخشن معهم المسوح من النار قياد من النار والعياذ بالله فيجلسون منه مذ البقر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرج إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق. في جسده تتفرق الروح تهرب الروح في اجزاء جسده في يده وفي رجله وفي بدنه تهرب تنتشر فينتزعها ملك الموت فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب مثل الخشبة اللي فيها شوف كثير من الصوف تخيل خشبة منتشر فيها الشوف داخل في الصوف وتريد تجرها من الصوف ماذا يحدث لها فينتزعها. كما ينتزع السفود الكثير الشعر من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعقب والعيال بالله الله وياكم من موتة الخبثات يحدث هذا وقد يكون هناك ناس حاضرين لكنهم لا يرون يصف الله تعالى ذلك فيقول فلولا اذا بلغت الحلقوم يعني الروح وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون هذا الذي يحدث بالمجل لا نبصره ولو ابصرناه ما تمتعنا بحياة كلا اذا بلغت الكراقية وقيل من راق الراقي الذي يقرأ على المريض هل هناك من يرقي هل هناك من يدعو له وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء المؤمن يبشر عند موته يقول العلماء ان الاية التالية نزلت في تبشير الملائكة للمؤمن عند موته ان الذين قالوا ربنا الله اتقاموا فتنزلوا عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تستهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم. إذا يأتي الموت وتأتي الملائكة تبشر تبشر حتى لا يخاف المؤمن يأمن من هذا الفزع الاصغر ويؤمن ان شاء الله من الفزع الاكبر يوم القيامة اما الكافر فماذا حاله مع الملائكة يقول الله عز وجل في آية نزلت فيه قتلى بدر لكن قال العلماء والمفسرون ابن كثير وغيره انها عامة على الكفار ولو ترى اذ يتوفى الذين سفروا الملائكة الملائكة يتوفون الذين سفروا ولو ترى اذ يتوفى الذين سفروا الملائكة يضربون وجوههم وعجبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبي. ورغم تبسيط النبي صلى الله عليه وسلم لنا في سأن خروج الروح الا ان خروجها شديد، وخروج الروح مؤلم الالم عظيم. الا ترى انك اذا ضربك انسان تتألم لماذا تتألم لوجود حياة في هذا العضو المضروب وجود اعصاب تشعر لو ماتت الاعصاب وضربة اليد المشلولة مثلا لا يشعر الإنسان بألم لعدم وجود عصب يقولون لعدم وجود حياة فيها إذن الألم يأتي من أين يأتي الألم من وجود الحياة من وجود العصب فإذا كان الألم على جزء من الجسد يشعر الإنسان بألم شديد فما بالكم إذا كان الألم على كل أجزاء الجسد هذا الذي يسمى سكرات الموت وجاء ذكرها في القرآن الكريم يقول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد هذا الذي كنت تحاول ان تهرب منه ثكرة الموت كأنه السكر من شدة الالم قد يكون الانسان كأنه سكران من شدة الفزع وترنات سكارا وما هم بسكارا من الفزع وقد يكون السكر من الخمر، وقد يكون السكر من الطرب هكذا حالة السكر وقد يكون السكر من الألم وهذا هو الموصوف بالآية والموصوف بالحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه عن وصف سكرات موت النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد ينجو من هذه السكرات لكان سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. في مرض موته صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه ألم الموت يدخل يده في هذا الماء ويمسح بها وجهه يأخذ الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت سيد عائشة رضي الله عنها على أبيها أفضل الخلق بعد الأنبياء أبي بكر الصديق رضي الله عنه دخلت عليه في مرض موته فلما فقل عليه تألمت لموت أبيها فقالت تنشد بيتا من الشعر لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى الأموال والغنى لن تغني شيئا لعمرك ما يغني سراء عن الفتن إذا حشرت يوما وضاق بها الصدر فانتبه أبو بكر الصديق وكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه ليس كذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيل يصف الله عز وجل موت الكفار وخروج ارواحهم وسكرات الموت عليهم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي اليه ولم يوحى اليه شيء ومن قال فانزل مثل ما انزل الله ولو ترى بالظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون باصطوا ايديهم بالضرب لان بفتت الي يدك لتقتلني ما انا بباصط يدي اليك لأقتلك. باصطوا ايديهم يخرجون ارواحهم بالضرب. هكذا تخرج روحه بالضرب. عافانا الله وياكم من هذه الميتة الخبيثة. ويصف البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه موتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة وكرب أبتاه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد الموت فلما مات قالت الزهراء رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأوى يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن عليه السلام قال لأنس الذي شارك في دفنه يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحت التراب على رسول الله فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت ويتعرض لثكرات الموت ويحتى عليه التراب فنحن لسنا بأكرم عند الله ويروي الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى الإنسان اذا مات شخص بصره يفتح عينه الميت يفتح عينه ينظر الى الاعلى قالوا بلا قال صلى الله عليه وسلم فذلك حين يتبع بصره نفسه روحه تتبع الروح وهي خارجه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره يعني بصر مفتوح عين مفتوح فأغمضه صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهل, من أهل أبي سلم بده يبكون بكاء فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ولذلك الذين يحضرون عند الميت يحذرون أن يقولوا شيء خطأ لأن الملائكة واقفين يؤمنون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه هذا الدعاء المعتور في فحيح مسلم بمثل هذا يدعو الإنسان الذي يحضر عند المجيد وفي رواية عن عمر بن العاص عندما حضرته المنية كان ابنه عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أكبر علماء المسلمين والصحابة قال عبد الله لأبيه عمر يا أبتاء إنك لتقول يا ليسني القى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت كان عمر بن العاص يتمنى ان يحضر انسان عاقل حكيم في لحظة وفاته حتى يصف لي ما يجد اريد يصف لي شعور واحسات في هذه اللحظة فعبد الله ابن عمر يقول لابيه وانت ذلك الرجل فصف لي يقول صف لي ماذا تشعر به عند الموت شيء عجيب فحابي يسأل فحابي ولم يوصف لنا الموت بأفضل من ذلك بعد القرآن والسنة فقال يا بني والله كأن جنبي في تخت يعني كأني جالس على نار وكأني أتنفس من سمي إبرة من فتحة إبرة هذا النفس وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي أشعر بالألم في كل أجزاء جسمي ومما يخفف هذا الألم رحمة الله عز وجل وقد وعدها بالذات أن لا يشعر بهذا الألم للشهداء فيا كرامة الشهيد يروي الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة فزقنا الله وإياكم مكانة الشهداء وفضل الشهداء. اذا حضر الانسان موت يبدأ الانسان قبل ان تخرج الروح يتمنى العودة يتمنى ان يبقى زيادة. يقول الله عز وجل حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي اعمل صالحا فيما ترك كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ويقول الله عز وجل انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب اذا عمل سيئة يلحقها بتوبة كلنا نخطئ كلنا نذنب لكن الفرق بين المؤمن الصادق وغيره ان المؤمن اذا اغنب الحقها بعمل صالح ان الحسنات يذهبن السيئات يلحقها بتوبة اما الكافر او الفاجر فيتمادى بها وليست التوبة للذين يعملون السيئات. غارق في السيئات والعياذ بالله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني ثبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم التوبة لا تقبل عند الاحتضار عندما تخرج الروح يفرح المؤمن يفرح المؤمن بخروج روحه لأنه فيه لقاء الله سبحانه يروي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائسة او بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انا لنكره الموت يعني هل يعني كل واحد في لنا طبيعي ما يريد يموت فهل هذا معناه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل معنى ذلك اننا نكره لقاء الله إنا لنكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك. ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامه. بشر برضوان الله وكرامته. فليس شيء احب اليه مما امانه. يحب ان تخرج الروح بسرعة. لانه مبشر برضوان الله عز وجل والكرام من الله سبحانه. فاحب لقاء الله. فاحب الله لقاء. وان الكافر اذا حضر بشر بعداد الله وحقوبته فليس شيء اكره اليه مما امامه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وفي الحديث الذي يرويه البخاري كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت طالحة قالت وان كانت غير فالحة قالت لأهلها يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق. لماذا نكره الموت حكي ان سليمان ابن عبد الملك رحمه الله لما دخل المدينة حاجا قال هل بها رجل؟ حازم ادرك عدة من الصحابة اريد رجل من التابعين قالوا نعم ابو حازم فارسل اليك فلما اتاه قال يا ابا حازم ما لنا نكره الموت فقال ابو حازم انكم عمرتم الدنيا وخربتم الاخرة فتكرهون الخروج من العمران الى الخراب قال صدق ثم قال ليت شعري ما لنا عند الله تعالى قال اعرض عملك على كتاب الله اعمالك قيسها بكتاب الله عز وجل قال فاين اجده قال في قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم قال نفسك بهذه الاية اين انت هل انت من الأبرار ام انت من الفجار قال فاين رحمة الله فقال ابو حازم رحمة الله قريب من المحسنين. قال يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالى غدا. قال اما المحسن فكالغائب الذي يقدم على اهله كيف يفرحون به? واما المسيء فكالابخ الحارب يقدم على مولاه. فبكى سليمان حتى على صوته واشتد بكاؤه ثم قال اوصني فقال ابو حازم اياك اياك ان يراك الله تعالى حيث نهاك بربالك الله يشوفك في مكان نهاك عنه او في حالة نهاك عنه او يفقدك حيث امرك بربالك يأتي وقت طلاق وانت ما تكون موجود يفقدك الله حيث امرك احذر من ذلك بخروج هذه الروح تبدأ الرشلة إلى السماء عن أبي هريرة في حديث يرويه الإمام مسلم قال إذا خرجت روح المؤمن يخرجها ملك الموت يأخذها ملكان يصعدان بها إلى السماء قال حماد فذكر من طيب ريشها وذكر المسك ريح طيبة كأنها المصر هذه الروح المحملة التي تصعد الى السماء فلما تصد الى السماء يقول اهل السماء ريح طيبة جاءت من قبل الارض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به الى ربه عز وجل ثم يقول انطلق به الى اخر الاجل اما الكافر اذا خرجت روحه نتنة مففدة يقول اهل السماء روح خبيثة من قبل الأرض فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل وجاء وصف تفصيلي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر حتى إذا خرجت روحه روح المؤمن صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون له فإذا اخذها يعني ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن الذي من الجنة وفي ذلك الحنوط الطيب الذي من الجنة فذلك قول الله تعالى عن الرسل الذين يأخذون الروح طورا من ملك الموت. يقبضها ملك الموت? ويأخذها الملائكة المكلفين بذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ويخرج منها كاطع بنفحه مسك وجدت على وجه الارض يا سلام شوف الوصف الجميل، شوف الروح الطيبة، شوف التنعيم يعني الإنسان سبحان الله لما يسمع عن الموت يخاف لكن لما يجد وصف الموت للمؤمن يجد إكرام وتشريف وتنعيم ليس أمرا مخيفا كما نتخيل بل أمر فيه خير كثير للمؤمن قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملء من الملائكة الا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا الى السماء يصل هؤلاء الملائكة معهم الروح الى السماء فيستفتحون لمو يطلبون من الملائكة الذين يحفظون السماء ان يفتحوا فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها. افضل الملائكة في السماء الدنيا يفعدون به الى السماء الثانية. وهكذا الى السماء التي تليها حتى ينتهى به الى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عليين ثم يقال اعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى فيبقى في حياة البرزخ الى يوم القيامة وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الخبيثة التي نزعت من العبد الكافر او قال الفاجر فقال عنها بعد نزعها فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء وتغلق ابواب السماء ليس من اهل باب الا وهم يدعون الله الا تعرج روحه من قبلهم من التجاهز، ما احد يريده يأخذها ملك الموت فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح من النار فورا يغلقونها بالنار ويخرج منها كأن تني ريح جيفة وجدت على وجه الارض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملء من الملائكة الا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان باقضح الاسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى يصلون به الى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل يعني الحبل العريض في سمن الخيار في فتحة الابرة تدخل. اذا ليس لهم امل في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين. وما ادراك ما سجين. كتاب مركوب. في الارض السفلى. ثم يقول اعيدوا عبدي الى الارض. منها قلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. فتلقى روحه من السماء إلى الأرض لا ينزلون بها وإنما يرمونها رميا فتطرح روحه من السماء حتى تقع في جسده ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. وتبدأ حياة جديدة يسميها العلماء حياة البرزخ حياة انتقال حياة انتظار فيها شيء من نعيم لمن يستحقه وشيء من عذاب لمن يستحقه ولروح اسم آخر تسمى كذلك النفس بعض العلماء يفرقون بين الروح والنفس لكن كبار العلماء المحققين كابن تيمية وغيره يؤكدون على أن الروح والنفس شيء واحد احضرنا الله عز وجل ان النفس لها ثلاثة اسماء قال تعالى ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي فالنفس الأمارة بالسوء ونفس الثانية هي التي سميت بالنفس اللوامة ولا اقسم بالنفس اللوامة اما النفس الثالثة فهي التي سماها المولى عز وجل النفس المطمئنة يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هل هي ثلاثة انفس كلا على القول الراجح انها نفس واحدة لكنها لها ثلاثة صفات كما يقول شارح العقيدة الصحاوية والتحقيق انها نفس واحدة لها صفات فهي إما أمارة بالسوء إذا أخذت تعمر الإنسان بالذنوب بالمعاصي فعندها تسمى النفس الأمارة بالسوء فإذا عارضها الإيمان يعني صارت بين الإيمان وبين المعطية فهي النفس اللوامة صارت لوامة تفعل الدم وتلوم صاحبها فهي لوامة فإذا قوي الإيمان وتركت الذنوب واطمئنت بالإيمان صارت النفس المطمئنة فهي الروح وهي النفس ولها هذه الصفات عندما تخرج الروح والنفس النفس من جسد الإنسان تبقى في حياة البرد تنطلق إلى السماء وتعود إلى جسد الإنسان وتعيش في هذا البدن بطريقة عجيبة سنفصلها بعد قليل تسمى نعيم القبر أو عذاب تعيش في هذه الحياة إلا أن هناك أناس مخصوصين أرواحهم لها مكان خاص فمن أولئك الذين لهم مكان خاص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري أن السيد عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة بل الرفيق الأعلى من الجنة فالأنبياء أرواحهم هناك مع الرفيق الأعلى من الجنة في مكان مكرم في أعلى السماوات مع الذين أترمهم الله عز وجل من الأنبياء ومن الملائفة كما جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم الكرى بالأنبياء في السماوات المختلفة فهم بعد وفاتهم يعيشون هنا وكذلك الشهداء لهم مكان خاص يقول الله عز وجل ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتها ما هم اموات كباقي الاموات كباقي الناس بل احياء لا تشك لا تظن لحظة انهم اموات الشهداء حالهم يختلف عن جميع الاموات اجسادهم لا تبلى كالانبياء والصديقين جسده لا يبلى يبقى جسده سليم وقد حدثنا الشيخ محمود الصواف رحمه الله أنه دعية، فمن دعية من كبار العلماء لإعادة دفن شهداء أحد من الصحابة رضي الله عنهم. مقبرة الشهداء أحد مقبرة معروفة، أصابها سيل، فانكشفت الجثث، فدعو دعية مجموعة من كبار العلماء لإعادة دفن هؤلاء الصحابة. ويحدثنا الشيخ محمود الصواف أنه حضر ذلك بنفسه، الشيخ محمد محمود الصواف. فيقول من دفنت دفنت حمزة رضي الله عنه يقول ضخم الجثة مقطوع الأنف والأذنين بطنه مشقوق وقد وضع يده على بطنه يقول فلما حركناه ورفعنا يده ثالث دمدة نعم هذا مشهود ومعروف يقول ودفنته مع من دفنت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نرجو مواصفة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريف شكرا لكم